فلا نحن يحذر من مخلوق من مخلوقاته يقول الله عز وجل فقلنا يا عدم إلا لا دولة ولزوجك شوف لا إله إلا الله قرآن واضح صريح يعلمك من توالي ومن تعادي يعلمك من تكون معه إذا بغيت ترتقي مع الله عز وجل إذا بغيت أموره تتيسر فوق الأرض تحت الأرض إذا بغيت معنى صح تعيش حياة صح وتموت صح وتحشى الصح فقل يا آدم إنها زادون لك ولزوجك فلا يخرجن بلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك لا تجور فيها ولا ترى والله في ناس عايش كده أسعد حياة مع رب العالمين ألا تجوى فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى أي اللي حصل كان عايز عيشة من أحسن ما ما تكاد تتطور ثم فجأة يقول الله عز وجل بدأت أول خطوة في خسران آدم عليه السلام وزوجه كل هذه النعام لا تعرى ولا تسقى ولا تضمى فوسوس إلي الشيطان بدأت وسوس ابليس في ناس أحبتي سهل جدا ان ابليس يجرها او يجرها سهل جدا يعني ابليس ما يأخذ مرحه أصلا ثواني تحاول تقنع طول عمرك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن مثال في الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا ما أمر الله أن قلت أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأثر الناس الوحيد الذي يحينه وقلتونه النبي عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يمهضر أضلوه يقلتونه هو محمد عليه الصلاة والسلام الله عزيزي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أكثر الناس ممكن ياخذ برزاج في أسوة حسنة ولا ستيفن فيقان ولا ألبس بوسلي ولا رونادو أي واحد ممكن لكن انتبه تقول لسولي النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل يقتنع تقول لحبيبي كان النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك اللي أنت قلنا أعظم مخلوق كان صوته فوق, فوق الشعب يقول لك والله يعني هو يحس في داخله انه مستحيل يسوي هالحركة به لكن يوم ما يقذت اليهود النصارى يلا برموضة كل الحياة نصد ساك طيب ليه حبيبي يعني ليه قبلتها منهم وما قبلتها من اللي كان سبب بعد الله في دخولك لإسلام ونجاتك من الكفر يعني هل بيني وبين محمد علم صلى مشكلة لا عص الموضوع في اللحة يا جماعة الموضوع الا انها تحلقها يصفك سوكة او انها تطور اللحية هذه لكن لا محمد عسلم جابه لا توصل قصة صح الان طح انت الموضوع ان هذا اللي يطول شوي وفي النطح تحط مسافة انت بغطرين نبي عليه الصلاة والسلام ايش بينه بين النبي عليه الصلاة والسلام فاحبتي هنا هذه وساول الشيطان هناك يزينك حي عمل لكن انت بتقلت عن نبي عليه الصلاة والسلام فوسوس, فوسوس اليه الشيطان شوف ما يجي يقول له يا أخي ترى أنت بتاخذ الجنة ترى صح ليك تخشبت لا لا لا إيه سيلي ينوريك قال فوسوس إلي الشيطان قال يا آدم هو عدوة بس يقوله يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وكنز لا يبنى عشان كده تسأل واحد هو موفق ينبوه تلحيل الحين عطي أبليش عمر مديد مفتوح عشان كده هو أصل لما طالع عليه الأمد قفل قلبه وهذه معادلة مجرد ما يقصر يطوع لك الأمد ويقولك أبشر ويأمرك بليت أنك لن تموت الثمانية صنعوا عليهم العصر اليوم في الراجحي يقولك أنت مستحيل أنت معك تذكية مني ما تموت طيب الثمانية اللي ماتوا كلهم ما متذكية من البليت اليوم وماتوا اليوم صنعوا عليهم العصر في الراجحي وخمسة زعتيقة قبل يوشهم كلهم ذكيهم قال الله عز وجل ألم يحين الذين آمنوا أن تختع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين عوتوا الكتاب اكفهم يا رب فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم على طول تحسنك كسوة أعرف أنه ليش فاتحنك فتحلك المجال ومستحيل تخشعة الصلاة فقال هل أدلك على ججرة الخلد وكنت لا هو وبصد آدم عليه الصلاة والسلام كما يصيدني وإياك كل يوم ويصيد أختنا هناك فهذا في حركة واحدة قال لك كلبس قاسم الله بالله إني الأكبر من الناصحين فأكلام الله يعلمك الله هو أطاع أبليد إيصار له ولو طعت أبليد يجسير لك فأكنا منها فبدت لهما سوءاتهما الله كان كافيهم مساكل وساثر عليهم عيوب نفلي ومفلك دايك يا خيال لدينا مساكل ما دي وشو بذنوب عندنا كل ما تتبع خطو الاشيطام يطلع لك الله عز وجل المصيبة وكل ما تفعل إنما تجزون ما كنتم تعملون قال الله رجلهم كانوا في أمان وفي ستر وما عندهم مشكلة ولا سمعتهم تجوهات ولا عنده أي مشكلة تنقص عليه في حياته لكن يوم بدأ مع ابليث قال الله عز وجل فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلِيمًا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبًّا فَغَوَاءُ كم من رقيل عصى فلان ربه فغوى عصى لاحظ ان كل ما تأصي ماطية كل ما تستب منك نعمة في ناس حي يسعى ربهالي في ناس والله ميت النعم تنظر الى وصوصة الشيطان الاسبوع الماضي كنت في الكويت اوصي محاضرة انا والدكتور محمد العوضي في مشروع اركاز فكان في مشاركات فجاءت امرأة بل فتاة حباء سود العالم متبرجات المشروع هذا في سوك ومحاضرات زال الله فمتبرجات وترى اشكال غريبة و كانوا أناس والله لو تفعلها قال لك اسمها جينا ولا دينس ولا قالوا اسمها سوزان ولا قالوا ما ما سفاس بنكر يعني وجمعت هذه من بينهن وبها القفازات انا كنت قبل فترة مثله تقول قبل شهر واحد يعني شهر سبعان كنت سافرنا انه عماني لمكة المكرمة. يقول فكنت فكنت أنا وبنت عمي في الطريق فكنت سوالة فنوياها يعني هي دائما كانت ضحكنا وهي اللي دائما كانت تعيش بالناس وهي اللي كانت دائما تجب على فلانه وتقلد فلانة هي اللي كانت تعودتها دائما يعني تخلي نضحك معصية الله سبحانه وتعالى تقول فقلت لها ذكرتها مدرسة عندنا أبغاها تعيش فيها قالت لي فلانة لو سمحتي تقوم لنا في السيارة قالت لو سمحتي أنا تبت تفهمين ولا ما تفهمين تقولوا ما زلت انا شيطان وسوسي وانا احاول اغنعيها وكل مرة اقول لها يا وين تستغفر في الطريق وتسبع وتهلل وتقرأ القرآن قالت يا بنت الناس انا تبت استغفان فيني تقول ما ضقي وسيلها الشيطان الا وسوسها لي وقلت لها اذكرها فى مرة ومرة قلات المعقدة ومرة ما ذكر عليها توسيلة تقول والله ما قالت غير هالكلمة قالت يا اختي تفهمين ولا ما تفهمين انا تبت الى الله عز وجل إذا أنت ما يهمك الله يحبك كل كلما يحبك أنا يهمني إن الله يحبني الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين قالت أنا أبغى من اليوم قررت إن الله يحبني الممتقل أدسلناها يعني حاولنا نضيق عليها دخلت الحرم ولا البنت متغيرها ورجعنا من السفر وما زالت متمسكة ولا أحد يتكلم إلا تقول لهم أني تبت تبت تقول وقدر الله أني أركب في السيارة الثانية وقدام عيني يجيهم حادث ويموتون 12 واحد هذه اللي قالت أني تبت بينهم تقول من ذاك اليوم وأنا من تزمة. تقول شرت واحد في الطريق لما رآهم وهم شغل أغاني تقول والله العظيم قال والله لا أسمع أغاني فأنا اليوم أبدأ الج الجذف كلها من هم هامدة على الأرض تقول رأيتها وذكرت أنها تقول تب تب تب الله يب أبو الله يحبني وراجع من الحرم تقول فقلت يعني هي ما يقدر عليها الشيطان ويقدر علي تقول قعدت أسأل نفسي أسأله فأنا أقول لو أن هذه وصلت عليها الشيطان وأزلها شياطين الإنس لو انها ما تابت وتخيل انها انجربت مع شياطين الانس هذا اليوم اللي تموت فيه لكن انظر الى الشاف تموت جاي من الحرم وقررت قرار سجاء قالت تبت يا جماعة لماذا بنقول تبت الله عز وجل اعطانا كل شيء وبليس ما عطانا شيء يقول ابليس عجبا لبني آدم يحبون الله عز وجل يعطونه بالليل النهار ويدعمون انهم يبغضونني وكل يوم يطيعوني فمتى سننتصر؟ هذا النكرة الذي يضحك عليه الشيطان وأذى ولم يعزم القبلة النكرة بوفتيكان لما تكلم واستهزى بمحمد عليه الصلاة والسلام ناس استغربوا قالوا كيف يتكلمون وهذا والله عسلي يقول في القرآن لو كنت قام القرآن كما تستغرب ولا توضع عند اليهود شوف القرآن كيف يبدد مصاوف إبليس لك خلوه يقتدر الشيطان يقول القرآن يقول فلا يقتدر ويقول انك بنت فاهم شيء ولا ان يفاهم شيء تبغى تفهم تعال معي وقرأ القرآن وَلَا تَرْضَى لِلْكَ الْيَهُودُ وَلَى النَّصَارَى تكون ارضايا حتى تتبع عمليههم قل ان انه الله هو الوداك ولئن اتبعت اهواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فهمت الايه هذه تفص لنا ولا إذا بأس أهواهم يقول لهم يكرهونك ولو استحل يرضون حتى تضرب الصليب وتضرب الكرائز لكن متى تتفهم أن الله يقول لك ولا إذا بأس أهواهم هم ودهم أنك تقصيهم ودهم أنها أختنا الغالية هناك في البس مثلهم وهالفتحات وهاللباس البناطي وهالددنا ديك اللي بالعبايات هم ودهم يقول الله ولئن تبعت رواهم بعدما جاءك من عند ما لك من الله من ولي ولا نصير مستحيل قاعد انقذ من الله عزوجل في الساعة واسمع الآية الثانية بعض الناس ينتظر جلالي يا اخي النصارى كانوا طيبين معنا لأنك ما طعنت القرآن قاعد يوصلك بليش وهم كويسين معكم والله عز وجل في القرآن ينبه ويدكر قال سبحانه قد بدت البضائع من أفواههم. من... يقول الاستماعت شيء قليل، فلا تنتظر انتظار، لأن الله بعلمك في جلبة شيء ما جئت أنت. لأن رساكن الذين يرون الحدث، رحنا نشوف في السينين بي بي أو الديبتي أو أيات هات. بشر من البشر يحلون القضية. هل بيعشون؟ هل سجّوا؟ والله مشارك كانت. يا رحبتي خل نأخذ خبر من القرآن. قد بدت البضائع من أفواههم. من... يقول الله لو شو تفضرها عجل فتقول وما تخفي صدورهم اكبر يقول حاقد عليك حقد قد بينا لكم لكم يعني انت انا وياك وانت اخيه اكثر من ايقى ولكم اشتوقعنا الثانين هو ما دخل في لكم قد بينا لكم الالات ان كنتم تاكلون يقول الله تتعى على الاموت وحتى على القرآن أنت تعرفهم الآيات هناك، أنا أبين لك الآيات إن كنت عاقل. قال بعدها ها أنتم أولئك تحبونهم ما يذبلك موضوع إننا مصارعين سوياً. والله يا جماعة نسوي الموضوعات حقت اليهود النصارى قبلهم والله. ها أنتم أولئك تحبونهم ثم يكشف لك الله أن ما يدانيك. ولا يُخِبُّونَ لَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلَّهُ وَإِذَا لَقُوكُمْ قُلْنَا بِالْأَسْمَاءِ الدُّرَّاكِ بَعْدَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ الْكُويْسِينَ وَإِنَّ مَا عِنْدَنَا مُشْكِلَة مَعَهُمْ قَالُوا آمَنَّا يَا لَنَا وَيَاكُمْ مَا عِنْدَنَا مشكلة. الله يقول وَإِذَا قَالُوا يُعَلِّمُكَ الله مو الأخبار اللي في الكاميرات يعلمك الأخبار اللي ما الكاميرات إذا أغلقت كاميرات المصورين, المصورين وخلت الكواليس علمك الله واذا خلوا عظوائكم الامن من الغيظ نحن لا نلوم هذا النكرة ان يسب محمد عليه الصلاة والسلام هذه عقبته وهذا دينه وهو اصلا كافر بالله عز وجل ولا نلوم الدينمورتيا ومنهم استهزوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء كفار هل نتوقع منهم العمدعون النبي عليه الصلاة والسلام لكن احنا سوينا النبي عليه الصلاه والسلام احنا وش قعدنا من اللي سويه النبي عليه الصلاه والسلام احنا وش عملنا هيك اللي ثاني وفيك وطيكي وخير اذا الناس قالوا ما شاء الله عليها والله بالضبط تذكرنا بعيد النبي عليه الصلاه والسلام نحن لا نلوم هؤلاء الكفار اللي اقاعدهم اصلا زائغه لكن نلوم من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلسنتنا ضحك عليهم الشيطان وتعوذ ثعال وأحبتي القرآن أخذ درس قبل قليل في في المثل اللي صليت فيه قرأ الإمام آية قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما من هم يجي إبليس يقول أنت والله يا الكلام مو مبلك الآية تكلمناها الثانين ونحن كم من مواعيد أخلقناها وكم من عهد غدرناه وكم من كلام كذبنا فيه وكم من صلاة قلنا يلا بعد ما ما بعده قام اصدر شوي وإذا قمنا إلى الصلاة قمنا لكم ويجي إبليس بكل سهولة وسوسلة يقول لك لا أنت ما لا تدخل فيهم والله يا أحبتي، بس المنافقين بأن لو ما ذاب الأذى ما أهلنا استخدوا يا من دون المؤمنين أيبتهم عندهم العذن. يقول الله سبحانه وتعالى يوم انه قلد وتأمرك وسوى حياتك كأنه واحد امريكي وصالت كلامه في الانجليزي هل يبتغي بذلك العزة ايبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا سبحانه يقول العزة يسويت مثل محمد عليه الصلاة والسلام اعطون احد احسن محمد عليه الصلاة والسلام والقلدة أعطونها أحد أحد من بحيات صلى الله عليه وسلم نسوي أين شيء والله نسويه من اليوم جاءنا الخبر صح الخبر عن سيد البشر أن تركها فتركناها ونتمنى أن نلقاه على الحض وأشكالنا مثله إذا كان في المحشر واحد نصلح لربط زي ستيبن فيقال وفرحاننا زي ومحشر معه نحن نتمنى أن نكون زي أحب الخلق إلى الله اللي بيسفع عليه الصلاة والسلام إذ بعد الآية هذه وقد نزل عليكم في الكتاب اجلسي تسمع كلام الله عدل اجلسي تاخذ الاجابات من كلام الله عز وجل ايش نزل في الكتاب يا ليتنا فهمنا الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم بس لو تسمع احنا سمعناها ورانا وضحكنا ومبسوطين على انهم يستاذون بشيء من الاجابه جابها محمد عليه الصلاه والسلام مذكور في القران هنيئا لنا هنيئا لنا مثل الذين يضحك هنيئا لنا تشوفون النصارى ونضحك على ديننا وتبغونهم يحترمون الدين واحنا نستهزئ بأشياء جاء بها تخيل طال جاء طالع معك التلفزيون وشوفه تضحك على واحد مقصر ثوبه وتضحك بصوت والنصارى ناظر يقول هذا من يستاهل منهم من, من, من اللي سوى كذا من اللي خلهم هذول اللي مسوين من انا انت جروث السلام يقول لك ما شاء الله عليك هذا رسولك اللي مقتنع فيه شوف قاعد يحط لحيه وتنضحك يا مرضوف العم منكر كل اللي كل نبي اللي كان الامر المعروف ان العم منكر ما بالله على زوجك احبتي خلنا نصحى شويه خلنا نصحى شوي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها ويستهزع بنا ويستهزع بنا هذه فينو فيك أسرنا طيب يا ربي ماذا تريد بإذا سمعنا آيات الله يستهزع بها حيش نسوي فلا تقعدوا معهم الله أكبر إذا كان الله غالي عندك فره قال لآدم لا تقرب هذه الشجرة مجرد ما قرب وأكل ذاق نزل من عين الله عزل فاشتباه ربه تاب عليه عقمة فالله يقول لا دائما لا الحرفين هذه نحن لا ننظر إليها على كم على الصروفها نحن دائما ننظر لها على من قالها إذا كان اللي قالها عظيم امتتلنا إذا كان اللي قالها تافث ما فهل هناك أعظم من الله عز وجل اللي قالها هو الذي حرك قلبك ولو شاء ولو شاء في لحظة واحدة لجعلك تحت الأرض الآن هو سبحانه والله جاءني مريض قبل اسبوعين طلع من الحلاق ما فيه العافية جسم قوي والله العظيم ما رأيت في حياتي اين اليوم من حالات مثل حالته ما رأيت حاله هزتني من داخل مثل حالته طلع من الحلاق ما فيه شي تعب عصب جاء الله والله يا جماعة مخدر وكل ما اخذ له خمس ثواني قام يتنافض درج حارس 39.8 يتنافض يلتج وكل من رأي يبكي قلت سبحان الله ورأني قاعد أقول وقل لأني إني لو لو سكنت حنا مكانه سبحان الله قادر الله عز وجل يجعل الناس يرحمونك فعي لحظة فالله يقول فلا تقعدوا معهم طيب يا ربي إذا قعدنا نبغى نجوا نجوا القرآن من رب العالمين إذا قعدنا قال إنكم إذا مثلهم وإذا صرنا يا ربي مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جن ما جميعها هذا الناس يستذعوا الناس ماعو ما شافوا فإحنا أحبتي أسوأ منهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لما يخاف لا ذكره أناس أحبتي في القرآن ذكرهم الله عز وجل كانوا أحسن منا كلنا الواحد فيهم لو نجمع صدقات كل واحد منه يجيب مثل جبل اوحد ذهب وواحد منهم يتصدق بالياصر احسن منها لكن شوف كيف سقطوا من عين الله عز وجل طبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ايه تبوك شوف الشيطان كيف يسوس لك يخليك تخسر اعظم صدقة تكسبها مع الله سبحانه وتعالى يخليك تخسر رضا رب العالمين يخليك تخسر الاعطيات والنعم والهبات اللي كان بيعطيكها رب العالمين روحوا تابوك شوف شوف شوف الخطوة السيف والرحلة تركوا أولادهم لأجل من؟ لأجل الله عز وجل لا يشف هذا كله خرجوا في الحر الجبال تلتهب والأرض تلتهب والأحجار تشتعل وراحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وين ما راحوا يرون يبتغون لدى الله سبحانه وتعالى ثم جش فيطان لعب على ثلاثة منهم قالوا انتوا رايحين حين ضايق صدوركم الحالكم ما عندكم شيء تكلموا لا تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلموا عن الله تكلموا عن, عن اللي عند النبي اللي عليه الصلاة والسلام فقالوا والله ما رأينا مثل في القرآن هؤلاء ما تكرمه النبي عليه السلام بيحبونا في قالوا ما رأينا مثل في القرآن هؤلاء هالمطار أرغب بطونا ولا أكذب أصلا ولا أجمل عند اللقاء انطلق رجل النبي عليه السلام قال يا رسول الله احنا في جهاد وفلان وفلان وفلان كان يتريقون على المطار يجلس يستهثون بمن أمتثل دينك وشرعك قال النبي عليه الصلاة والسلام قد اتانا جبريل واحد يوم سمع الخبر منهم انتفض وقام يصف, له يصف لك يا عبدالله بن عمر يقول رأيت احدهم احد يتكلم هؤلاء احد اللي كسبهم ابليس وخسروا رب العالمين قال رأيت احدهم يوم سمع القضية قال جوان جبريل والآية انزلت قال رأيت واحدا متعلق بنت عناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولكلاه تخطاني في الأرض يقول يا رسول الله يعني إيش فهمت غلط يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونعب والله ما وجدنا نقطع الطريق فقط قال والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليه ولا يكلمه إلا بما أنزل عليه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب انصالف انصالف انصالف انصالف ما قال لا انا بغنستهل بالدين انا انصالف انصالف انصالف انصالف انصالف انصالف شوف الرد لن تتصور الرد المفروض على فهمها الله يقول قل ابي القراء كنتم تستنزئون صح لانه بالقراء الله اش قل أب الله وآلاته ورسوله كنتم تستهزئون طيب هم لا بالله ولا رسوله ولا آياته الله يحسبها عليه جماعة لأن هذا اللي شرع هو طبق شرعنا هم قلت ألبس بوسلي ولا ذرزاجي ولا سيفن ولا والإردادو لا مقلة محمد قاله سو عليه الصلاة والسلام فسوى فليستهزئ فيه استهزأ بشعب الله عز وجل. قال قل أبيهي وآياتي ورسولي كنتم تستنزئون لا تعتبروا قد كفرتم يا ربي يمكن هذا المنافقين ثلاثة مجتمع بعض وقالوا يتكلمون لا والله ليسوا منافقين بل كان الواحد منهم يساوينا جميعا كان من قدر الوعد فيهم فارك اهلا لاجل الله صف بعارقة لاجل الله قال الله عز وجل قد كفرتم وعشان تفهم القرآن وما يلعب عليه وعليك بليه قال ما قال قد كفرتم بعد نفاقكم ولا بعد شرككم لا قد كفرتم بعد ايمانكم يقول كنتم تساون عندي طيب ما تسأل كنت تقرأ الآيات هذه طيب يا ربي وين راح توديعهم لأولادهم لاجلك يا رب وين راح يا رب العرق اللي تفضل لأجلك يا رب وين راح الجوع اللي رؤوه في حياتهم لأجلك يا رب وين راح يا رب صحبتهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يثاون عند الله شيء فعال وشد النبي عليه الصلاة والسلام إنسان وقد فعل لكن انت بني يلقاك وأنت استهزئ دينه بشيء جابه هو النبي سلم لأجل هذا ماهان على النبي سلم يوقف الناقق على الجرة فالحليف الغالي كن أحسن وأنا أوجه الكلام والله لنفسي وكل ما مرت على الآية دي ذكرت نفسي أقول لنفسي كن أحسن عند الله من الأنعام تدري ان أكثر من يعيش في هذه البلاد وفي كل بلاد الدنيا وفي الأرض عند الله عز وجل مرتقوا إلى منزلة الأنعام سأخبرك لما الأنعام يبقت جائع بموت من الجوع وقلق قطعة لحم يعتم عليها ياكلها لا والله يجب يسم خذها عقل البحيمة لكي يستخدمها يجب يسمي عنوان يجب يقبلها يسمي أنك أجل تناظر يجب عليها تنفع ولا ما أخذها أكثر الناس ما يخند الخطوات هذه أي شيء يذب تبغى تخربها إلى رمضان وتستنزق في رمضان بالدين وتضحك على تروع النبي عليه السلام وربي العالمين ما بيأخذ اي شيء من ابا شيء هذا اي برنامج ما عنده خطوات يفكر فيها قال الله عز وجل ان تحتسبوا ان اكثرهم, أكثرهم. يعني مو بنفسهم يقول الله ايش تشوفهم يقول اكثرهم ان تكفوا ان تسمعونا او يعقلون يا رب كيف ما يسمعون لا يعقلون هذه لو يطير في خل يوصلها راح ترجع عندها اقل في كثير وتعرف الجو من يكون هذا توقفوا بنهايه يا ربي كيف ما يعقلون انهم الى تكلموا ثم يجي إبليس يقول صح أن أكثرهم كالأنعام لكن أنت من تبكي الأنعام إِنْ <تصفيق> هُمْ لكن الأنعام تفكر مو أشي تقبله بل هُمْ أَضَلُوا سَبِيلًا ما يفكر هو طب تقلي يردف انترلي يلقض عطى عيشي يقبل استاذ فيدينا استاذ ربيعي عليه بينابي بالتو بالقصيرة ولا خد يا ول نضحك عليه ونضحك معنا يقول يضحك ما المشكلة أحبتي وفي ناس ناس ما الأقل سعد يقول يا أخي إيش فيكم يا أخي هذا اللي ينتقدون يا أخي انتقد دورية انتقد دائرة حكومية انتقد شركة انتقد مؤسسة يضل يحطها نفسه لكن انتبه تنقى الله وان تنتقد شيء الله سبحانه شرعه تبت انتقد سأقبرك عن رجل في السوق قدام الناس والله بهذه الطريقة وبهذا التصرر جاء شاف واحد حاط خاتم ذهب عليه على يده علي ما شك الله لو سمحت يا حيبي يوخر الخاتم جاء وبرشه ومتك اليد ويجعل الخاتم قدام الناس وعلى طاقه في الخرق. قال يا انا جاهدتم على شمرة من النور فينبراها في المينة سنبراها الله إيش رأيك في أسلوبه؟ إيش رأيك في أسلوبه؟ هذا ينتقد. أحب اللي يقول ينتقد القاعدة. الله يحفظكم. ينتقد. ما يحتاج تطوير اسلوب؟ تدري اللي سوى كده؟ احب واحد خلق رب العالمين لله سبحانه وتعالى. محمد عليه الصلاة والسلام نعم يغضب الله عز وجل اسأل السؤال لو رايش احد واخدق نفسك وجاهد نفسك لو رايش احد وانت حاط عالك في السود و لقيت واحد جاعد يعاكسها وياخذ سلطتها ولا يظهر وقاعد يعارف حولها وجاء واحد وتلاقته اياه وتجاده اياه ايش بتسوي لذاك الواحد ش بتسوي تصدق تصدق مع نصلك الان اختيك قدامك تشوفها ولا زوجتك وواحد يعني يتفلسك اولا ثم جاء واحد شادهويا يداصر علي عرضك اشتوي له انا والله لا وقبض الرأس طيب ليش اذا صار مع بنت ثاني من بغتك تقول يا اخي والله حضروا يا اخي ما عندهم برسوق طيب تنت ليش ما نصحت يومي عاك سختك ليش ما مسكته هنا عاك سختك وقلت لي يا حبيبي والله ما عليهش ألفتك نحن لا نقول ان اخواننا سود الهيئات ما عندهم غلطات كل الناس عندنا اهلا وياك عنده غلطات لكن والله تخرق اخطاءهم في بعور عثناتهم احد الجغطة لا يعرف احبتي وين ابوه ولا امه اروف ازوروهم وتعرفون اسمال الهيئة زوروا اخواننا هناك اللي ما له اب ولا ام اللي انت يتنوم انتو ما ينوم زوروا وثقوا وشي اعلموك وسمعنا الهيئة قسم بالله يدعوني يا رب يا ناية الهيئة ماسكين لأم اللي جابتني والاب قبل لا يزني فيها أحدهم يقول والله جلست أجمع وأجمع وأجمع وأجمع وأجمع أبغى أروح الحج سنين يجمع يقول كل ما رأيت الناس يحجون ورأيتهم في التلفزيون يتقطع قلبي والله الناس تبكي بعيونها وأنا أبكي بقلبي أبغى أروح الحج ولا أحدهم ليش بروح وكل مرة أحرم نفسي من أسياء عشان الحج يقول بعد سنوات من الله عليه بالحج يقول وحجيت بك حملة وناظر لجنب نايمين يقول والله لينمون الناس منه ولا أنام ينمون الناس ويأكلون ويشربون ويتنون وانا أجرع الغصص مع كل لقمة أنتظر يوم عرفة يقول أسوف هذا يجي أبوه يكلمه وهذاك أبوه يجي يعطيه حجر الجمرات والثاني أبوه يسأل عنا بقى شيء يقول إلا أنا لا أم ولا أب لا هنا ولا هناك يقول وأنتظر يوم عرفة يقول والله جاي يوم عرفة ولا نمت وذهبت في صعيد عرفات حيث توفع هناك الدعوات وتجاب من رب البريات خالق الأرض السنوات يقولون أمشي والله ما أحد يعلم ما في قلبي إلا الله عز وجل وأسمع فلان يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة والثاني يقول اللهم اغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني الصغارة والثالث هناك اللهم يرضى عليه والله هذا كلام أربع سنوات ما كمل حتى النص فالجلسة طيب شغال نسوي الحين ما في اللي بقى تتبع دخان قال بابا بكرة فالديني سبحان الله تخيل لو أنت يا اوه 28 و 30 و 40 دخلت بقالة عندك دخالة وطلعت الثاني دخل عندك دخالة وصلت ظنيت البقالة في غخال لكن ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة احبتي انها لا تعاون على البرو التقوى تعاون حيئ نفسك كومة مع بيد الناس بحالة تعالى كتاب الله كيف تنصر الدين فبكر العباد فذكر بعض الذين يستمعون القول فيستبرون أحسن الَّذِينَ الذين اللَّهُ من الله وأولئك اللهم اتعلم منهم يا ربنا أمين وأولئك هم أولو اللهم اجعلنا نفهم هذا الشهر الكريم كما اردته يا رب منا ان نكون من المتقين اللهم كما جعلتنا نرفض الماء في نهار رمضان ولو دفع لنا مئات الالوف وأذقتنا حياة المتقين الذين لا يقبلونها معما ما المغريات من المغنيات أن يغجبون الله عز وجل. اللهم اتعلنا كما فعلناها في نهار رمضان أن نفعلها في غير رمضان يا ربي وفي ليالي رمضان اللهم يا ربي اجعلنا نخرج من هذه الدورة ونحن متقين اللهم إن أتممت علينا هذا الشهر ونحن فوق الأرض اللهم فاجعلنا فيه من الاعتقاء من النار اللهم لا تبقي بين هذه الأسماء اسما إلا قد كتبت أن يرفع في هذا اليوم من العتقاء من النار اللهم انك تعلم ما في صدور احبة هؤلاء من الامنيات تقصى علينا معشا البشر، ولا يعلمها الا انت يا رب البريات اللهم لا تفرق جمعهم هذا يا ربي وفي صدر واحد منهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح الا كتبت قضاءها واجابتها قبل ان يقوه من مقامهم هذا ان ذلك عليك يسير وانك على ذلك لقدير اللهم يا ربي كما شرقتني وغليتهم في خيام قد صنعها البشر اللهم اجمعنا وإياهم في خيام أبدعتها يا رب البشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وفق كل من قام على هذا اللقاء ومن سمح فيه ومن شارك فيه ولو برفع يكفن إلى الله اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية إلا قضيتها وباركنا وإياهم أن شرفونا برؤية من نحب اللهم تجعلهم وإيايا ممن تحبهم ويحبونك ويمثلون دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وآسف على إطالة ولكني لا أسألكم عليه أجرا وأسلي وأسلم على أشرفي من وطعت قدمه الترى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وإزاكم الله خير هنا سائلة يا تقول أختي مصابة بالوسواس القهري فما علاجها نقول اه احبة الفضل رأيت والله من تتوضع ثلاثين مرة وشفاها الله عز وجل من هذا كله. ما. اولا لابد ان يعلم صاحب الوسوات. هؤلاء الناس تراهم اطيب الناس. اللي قضمه اطيب الناس. يلحق عليها الناس. يجي يتوضعهم يقول لها ترسفتنا. ترسفتنا. ترسفت خلي. لكن طلاتك هذه ما تقبل. لان يجب ما, ما غسلتها. والعجلة ما نفحتها. ترسفك انت بطلي رسعة اثنين. وما هو بطلي ثلاثة. ليعلم صاحب الوسواف القهري اولا ان هناك خطوات لعلاج هذا القضي اول امر ان يستعين بالله عز وجل من قلبه ويخلص النية لله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرفع الدعوة ويقول يا ربي اعود بك من همزات الشياطين واعود بك ربي ان يحضرون الامر الثاني ان يقرأ عليه من قلب الأمر الثالث ان امر ثالث ان اذا فاحت ضاء اذا يحك كلنا احد فيفاحت ضاء واول فوقه بشوان ترى انت يا ساع اللي قرطها الشيطان صور اللي فضا بجوان واول ما يجي يكون يقضي على صلاه والصلاه الى كذا رقم غث كلها الشيطان يعمل عليك كل مرة بالطريقة هذه لا اهتم تفكيرك ابدا الله لا يحتاج لا ولا يحتاج لعراقك ولا يحتاج لوضوءك ف الله لن يريد دين الحسر. ما يريد الله ان يدعى عليكم في الدين من الحرش. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد لكم الحسر. فاتخال ووريها ويسرطها ويتغسل. ويتوضى. وتعال كيف لا تصلي قدامك. وانت جاعدك بلي لا تصلي. قولي حتى لو صليت ذنكين. قولي لبنيس نعم اخفى عدو الله وصلي ذنكين. ورب العالمين يعلم ولا تحيتها. ولا تحيتها. وتحقوها في ذنبتي. لا تحيت الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان السيطان ويحصل لأحدكم في اون تخفضوا بركض قال من الاشتفى قال انه لا يلتفى إلي هذا انا اخوة اللي اترى إذا بس قال الله ناشتعى قال النبي عليه الصلاة والسلام وعبنا هو اللي قال لا فلتفيتوا قال انه لا يلتفى حتى يصنع طوطن او يجري ولا يصلي صلي قال كبلي صلعت رفكتين ولي اي ركعتين قال صلعتي خمس نعم صليت خمس فالنقر والله جربتها ببرنامج مع عدة قريباتي والله الآن ما تتوضل لمرة وعدت وكل ما قهرت بليس كل ما جاءت قالت لا والله خاف اني ما اغسطت ترجعي قل يا عندك راسة بتبدأ تقتلق ان الشيطان يقنخها فيه صحيح وبعد هذا كله وقبله وفي اثنائه وتوكل على عز الرحمه خلنا نسمعنا الدعاء أمن أم يجيب المضطر اذا دعا اللهم يا رب في كل من أصيب بهذا الوسواس إنك على ذلك قدير في ما حكم لبس البنطال عند إخواني أحبائي أنا كنت أليشة وفراصة ورباع المريء بأي نكتة حصل تعال أنت أي دورك ورقمين في أي مكان أسلتهم الله في مطعم في أي مكان بترجعهم رسمين الجن عليها النورة ورسمين الرجل وعليه عليهم طالب حتى هم عندهم هناك إن هذه خضية تكبر وبدأ أمار كانوا يلبسون ترى الأمريكاء القدامة والبلطانيين الأبداع من القدامة ما فيها ترى بلاد بسوبراطين كنا هم بلطانيين فالكواطرين هم هم هم وكانتوا تكبرهم والأدف أخذنا حسالة الحسالة شبهنا باللي تشدها بالكفة فهذا أول أمر الله عزي يقول لعن الله المتشبهات بيد من النساء بيد رجال تقول صحابيات تسوي فيه صحابيات تقلل بس من طول عشان لو طارعت ولا نامت ونسي وفوقها وفوقها اللي باء مو من الدين والله الأبي من هذين قطع قلبك تشوف اخواتنا في المستشفى يمثلون الدين تمثل الاسلام وقطعت في اواصر الاسلام وقبعت وخدشت وذمرت في حصن الاسلام يمثلون الاسلام حتى في المستشفى تشوفهم تقول الله حرام انت تمثلين الاسلام الكفار اللي انظروا ليها هذه طيب كويس والله الانت ما جرى وطلب بيننا وبينكم وهناك قصة نذكرها ان شاء الله في اي لقاء قادم لكريستين النصانية التي اسلمت وارفرت لي رسالة خصيصا فآتي بالرسالة. وتقرحونها باذن الله. ماذا يفعل يا شيخ من حس ان قلبه قاسي. احس ان قلبه قاسي قاسي. نقول يا حبيب الغالي جدول كشو. جدول كشو. تلقى اي كان هو. يعني فتبحت عنه يا شيطان واخذ من باعها تلقى يا ابب بن والحان واشعار وكلمات وبرامج تلفزيون. او. حيثها ظاهرة بانتزام تلجأ 24 سنة كمسة لا يعرف قلبه القرآن ولا يعرف أربع ساعة أحبتي الآن أنا شيد الزمن هذا هي من رحم الله عز وجل خلفياتها أورج تتنقى تتنقى تتنقى تسمع تتنقى وعالم قهجة عبد والله كأنه صوفي وابد تصفيقه وابد هي غانب الإسلامية ونفس الكلام نوتاته وكراري رسول عليه أحبتي هذا اللي يقول تقلوبنا القرآن يرقق القلب <تصفيق> الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله الجبنين قسم اثنين يصل في قلب مؤمن ليس يسمعني حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب مؤمن ليس يسمعني كل ما سأل تعال خذ قلبك القاطرة وروح للأيتام وحط يدك على رأس اليتين شيفش تحس فيه تعال روح الحق البلدية واشقنا وسلم عليه وعطى المال قال قالك انه مسلم واكسر هالقلب وشيفش تسوي لك الله عزله وكل ما تجلس وتصوب تعال عند الهنود والبنقاليشة اللي فتون في المساجد واقضع من بيتك وجب معك قلب وعط هذا وعط هذا روح رغم تخنقاها ومذ تمرة لفم واحد ما يقدر يحرك ايديه وشيف يستير في جلدك خير جدولك انا طرح يا رب العالمين اكتين قلبي والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا احبتي نحن نريد دين سريع نفوت بات سريع نبغى اي شيء لا والله هذا دين رب العالمين ولقد يصطرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ان هذا دين عزيز احبتي فلنجاهد فبعده جنة عرضها الارض السماوات لا حرمنا الله وإياكم إياها نرجو الدعاء يا شيخي لمن استدلت الكتف في قسم النساء بالعبات الساترة اولا قبل الدعاء أبشر كل من قرر وفتني والله رسائل كل يوم بأناس يقرر أني غلط يا أبو سويت وسويت كل حاجة والله إنه يسوا حدرك وتقول له أني أرد عليهم أقول مرحبا بك يا حبيب الله يعني أن مر على شباب جاءتين يختصون واللي جاهد يغني عليه الصوت بكي صوت ما سمع ابن سعود مثله يقول لما جاء ابن مسعود اول ما رغوا اشتباب الى عند اللي يغني ده فروا وهربوا وتناثروا من بين يديه اللي يغني فقال ابن مسعود ناظر فيه قال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل وكلام الرحمن تزنزل الرجل اول مرة يسمع كلام زي هذا ما اجمل هذا الصوت يقول هل هو وهلا الانغام اللي طلعت من بين العبار الصوتية هي طلعت بكلام الله عزوجل. ألسه فتاة الرجل الكعب شاف الناس هربوا؟ قال من هو هذا؟ قالوا هذا صاحب مسعود فيها صار كذي في هذا لا يعرف مشايخ ولا دعاة ولا يعرف شيء. أسأل عن مطبل علمك ما يعرف هو هذا. قالوا هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاسم الزادان فهرب وجا للنبي لل لل لل لل لل لل لل يا صاحب رسول الله اي كان اللي جلسه شوي قال قلت ما اجمل هذا الصوت لو كان بكلام الله جل جلاله فوجع العود وكثره وناس المسعود اجمل لحظات يوم جاء الله يوم مسعود قال مرحبا بحبيب الله ان الله يحب التوابين فاريئا من غيرت اليوم مرتفعه في اهل الله سبحانه وتعالى اللهم من استبدلت عباءتها في هذا المخيم اللهم فاجعل هذا الارض الله سجعل هذه الأرض تكون شاهدة لها يوم أن تقف بين يديك أنها قد بدلت لأجلك اللهم يا ربي من غيرت عباءتها في هذا اليوم اللهم فأبدل لها من السخط إلى الرضوان ومن النيران إلى الجنان اللهم يا ربي هيئ لها ما يسرها اللهم إن كانت تزوجة اللهم فاجع زوجها قرة عين لها وإن كانت أي اللهم تعرف لها أحبا خلق إليك من يحملها من الأرض بعينيه يا رب العالمين وإن كان لها ذرية وبدلت هذه العباءة إلى ما يرضيك اللهم يا ربي فاجع ذريتها عزا في الدنيا والآخرة وإن كانت عقيما اللهم فرزقها ذرية صالحة طيبة يا رب العالمين اللهم واجعل أول ثمرة من ثمار هذا التغيير وهذا القرار الذي كانت به الشيطان الذي وسوس لها طول حياتها اللهم تجعل ثمن هذا القرار أن يصعد اسمها من الأسماء التي تصعد إليك في كل ليلة من العتقاء من النار اللهم واشرع صدرها ويسر أمرها واغفر ذنبها يا رب وكل من تاب ولا أنسى من جاءت أصلا ولم تجرب هذه العباءة فأسأل الله أن يعطيها فوق النعيم نعيما وفوق الجمال جمالا وفوق السعادة سعادة والله سبحانه تعالى أجل وعلم نريد يا شيخ تبين هل خروج العينين في النقاب واليدين خلف العباءة هل هو حرام أم حلال هل خروج اليدين للمرأة والعينين في النقاب هل هو حرام ما حلال الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله لما رأى نقابات هذا الزمان قال ولا نفي بجواز النقاب يا جماعة اللي تقول ابغال سوف نقول الحمد لله في حل فيها الآن غطوة فيها فتحتين تبقى انتوا فتحتين بس هو يبيه حتى يبغال سوف الحنق ما يبيه انت امتع ما انت ما يجي اشي فتحتين يا أحبتي الفضلاء يا أخوان الفضلاء دعونا لنعين أخواتنا وزوجاتنا هذا أن يخرج بمساوس أبليس ومن معاقل الشيطان فهنا ناس حما النقاب اللي في السبق اللي ما يرى شيء إن كان ما يظهر شيء كون تنخذ فتحتين الحمد لله طائعي بعض الناس لما تشوفها بهالنقاب ما غير تناظر هالرجال وبهالكحل لو كانت عرى ما سوتها لو كانت عمي ما سوتها لكن وإذا أنعمنا هالإنسان عرض الله ناء بجانبه أما لي دين فإنبي عليها الصلاة والسلام لما جاء في صحيح مسلم وسألتها أم فامة قالت إذن سلم كيف أقدام